فَاتَّقُوا بِمَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ وَاتَّقُوا بِمَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَاتَّقُوا بِمَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بالغيب لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عليم بذات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 فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم أَهْلَكَنِيَ أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم